أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في emā'iburajan ve ja'ale fīhā sitran ve qamāmun nīrā ve أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذي وَإِذْ حَوَّطَ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان وراء اِنَّ رَبَّهُ مُقَامًا وَالَّذِينَ هَدَاهُمْ فَكُونُوا يُسْرِفُوا وَلَا يُقْتَرُوا a la la ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اِن يبدل الله فأولئك يبدل اللّٰهِ سيئات كان الله وقورا رحيما صدق <تصفيق>